ولا لكل كلام. صحيح تتعب عندئذ تتعب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي زيد رحيمه الله تبارك وتعالى رحمةً واسعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام ثمانٍ بعد الألف والأربعمائة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولله الحم يعايشون يقاضة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترق والنضوج في أفئدة شباب الأمة أقول يا طلبة العلم قوله في أفئدة شباب الأمة لماذا خصهم المصنف ذكرى لا تحسبوا أن العلم حكرا على الشباب وقد بوب لكم البخاري باب بابا باب تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم في كبر سنهم ومن أهل العلم من لم يتعلم منه حرفاً قبل الأربعين وهو الإمام القفال رحمه الله واسمه القفال هذه كانت مهنته هذه كانت مهنته فأئمتنا كانوا على السنة الغالية سنة داود يأكلون من عمل أيديهم وما طعم المؤمن خيراً من, ماذا من عمل يده كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام القفال طلب العلم وهو ابن أربعين سنة بل إن الإمام ابن الجوزي رحيمه الله تعالى قرأ يعني تعلم القراءات وله من العمر قريبا من ثمانين عاما وكان ولده معه فقوله في أفدة شباب الأمة ليس حصرا للعلم ماذا فيهم بل علمتها أن الإمام ابن حزم رحمه الله كما مضى معنا في درسنا الماضي سابق درس العلم وقد ماذا تقدمت سنه ودخل قيل في الأربعين أو كان قريبا منها واضح فلا تحسب أن العلم أو أن العقول تغلق على العلم ماذا بعد بعد الشباب كما يقول العامة بعد مشاب هذه الكلمة طبعا العوام لا يقصدون بها ذم طلب العلم في الشي في الشيبة الشي وفي الأربعين أو ما فوق الشباب إنما قصدوا بها أمرا آخر ينعون عليه أنه فوت الشباب فجاء يستدركه في الشيبة وما يدرك لأن الشباب هو سن القوة كما سيأتيك صحيح؟ فكلمات العوام إن كانت تمدح من وجه فقد تذم من إيه؟ من وجه فاحملها على ما يريد العامة منها معنى فإنهم لا يريدون بها تزهيدا في العلم بدعوة ماذا أن العلم في الشباب بل اسمع هذا بوري رضي الله عنه ما كان طلبه للعلم إلا أن تمت له ماذا سبع وثلاثون سنة صحيح لأنه جاء مدينة نبوية بين السابعة والثامنة من الهجرة النبوية فطلب العلماء رضي الله عنه في سن متقدمة متأخرة ولا شك أن العلم أرجى في الشباب بل وفي الصغر كما يقال العلم في الصغر خلق على له على الحجر وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء كانوا شبابا كمعاذ وابن عباس وابن عمر وابن عمر فأكثرهم كانوا شبابا لكن هذا لا ينتفى العلم في ماذا في الشيخوخة والكبر والشيبة نبهت عليه وخذها من عند الإمام النحوي الشهير أحمد بن عبد القادر القيس قال وعاب سماعي للأحاديث قوم وعاب سماعي للأحاديث قوم بعدما كبرت هم إلى العيب أقرب وعاب سماعي للأحاديث بعدما كبرت أناس هم إلى العيب أقرب وقالوا إمام في علوم كثيرة يروح ويغدو سامعا يتطلب فقلت مجيبا عن مقالتهم وقد غدوت لجهل منهم أتعجب إذا استدرك المرء ما فات من علا للعزم ينسب للعزم يُعزى لا للجهل يُنسب إذا استدرك الإنسان أو المرء ما فات من على للعزم يُعزى لا للجهل يُنسى فقوله رحمه الله تعالى في أفئدة الشباب فيه معنى آخر وهو أن الشباب سن العمل سن العلم قالت حبصة بنت سرين يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب وقال ابن عباس ما طلب العلم أحد إلا, إلا كان شابا صحيح لا يطلب العلم إلا شاب واستدل على هذا بقوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا إنهم فتية آمانوا بربهم وزدناهم هدى سمعنا فتن يذكرهم يقال له ماذا يبأ اتفقنا أن, أن الشباب سن له سن العمل لأن الإنسان يولد ضعيفا ويموت ماذا؟ ضعيفا وبين الضعفين قوة ماذا؟ قوة الشباب وهناك حقيقة أخرى في الشباب فاعلموا أن الشباب ضيف فإن كان الشباب وسن القوة والعمل والعلم لكنه أسرع مراحل العمر وسني الإنسان ماذا؟ ذهابا وعجلا أنا شخصيا لما جئت للمسجد ما علمت أن الأيام ذهبت إلا ببياض لحية المؤزن الشيخ حسين حفظ الله لا الشيخ عبد المعزن من منذ رأيته هي لحية بيضاء صحيح ببيضة أول أمر يوظلت هكذا فالشباب ضيف فعليه تعجله لا يتعجل كماذا الشباب فالشباب ضيف تعجله قبل أن يتعجلك ولذا قال القائل ضيف زارنا ضيف زارنا أقام عندنا قليلا سود الصحف ثم ولا, سود الصحف ثم ولا ولذا قال لك صلى الله عليه وسلم اغتنم شبابك قبل إشارة إلى ماذا آه إلى أن سن الشباب هو غنيمة العمر وأسرعوا سني العمر ماذا؟ ذهابا فتأمل هو سن القوة سن العمل ولذا لا تكليف في الصغر وقد قام العزر الشرعي في الكبر فالكبير ماذا؟ معزور والصغير ماذا؟ ليس مكلفا وإنما كان مبدأ التكليف عند ماذا؟ عند مبدأ له عند دخول سن الشباب ولذا لا تكليف إلا ببلوغ إشارة إلى ما إلا أن الصغير لا يكلف وأن الكبير يعذر أن الشباب هو سن له القوة سن العمل فتنبه وهناك حقيقة رابعة في الشباب وهي أن الشباب هدف ولذا رسلوا كعبن بن مالك لم يرسل هلال بن أمية ولا مرارة بن الربيع وجاءت الرسالة إلحق بنا نواس. لماذا كعب مع أن هلالا ومرار كنوه كانوا معه في المأساة صحيح ولكن كعبا قال ماذا أفعل وأنا, إيه؟ وأنا شاب وإنما هلال شيخ فأني كما وصفته من امرأته ومرار مثله فدلك على أن الشباب ماذا هدف فأنت مستهدف نعم مستهدف إن لم تكن مستهدفاً من الشيطان فأنت مستهدف من, إيه؟ من جنده وشر ما يستهدفك به الشيطان التسويف استنى شوية استمتع بعمرك تمام. لا الأول ابدأ مش عارف بكذا طب احضرك شوية الدروس كده في الوعز عشان تقوي خلبك صحيح لا طب استنى الدرس ده متقدم الدرس ده مش عارف ايه فإنه أحياناً يخدعك بالتسويف وأحياناً يخدعك باسم العلم فكن على بصيرة يا رجل لا تخدع كعب بن مالك خدع بماذا؟ بالتسويف يوم أو يومين فأتجاه السميه ألحق بهم صحيح؟ فجلس مع أنه ابتاع راحلة صحيح؟ وأعدها لماذا؟ للجهاد والنبي سأل عليه الصلاة والسلام قال له ألم تكن قد ابتعت راحلة؟ قال نعم يا رسول الله طب ما خلفك ما خلفك وأنت شاب جلد قوي ما خلفك يا كعب ولذا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على كعب ما لم يشتد على من على مرارة ولا من ولا هلال لأن العزر قائم في من في الشيخ الكبير فإذن الشباب ماذا هدف أنت مستهدف فإن لم تكن مستهدفا من الشيطان فأنت مستهدف من جنده فأحذر نعم فأحذر وضع بين عينيك الآية وما خلقت الجن والإنس إلا لي إلا لي أعبدون فإن لم تعمل في الشباب فمتى تعمل ولذا الإمام أحمد له قال أشبهت الشباب بشيء كان في كمي فسقط إشارة إلى ماذا إلى عدم شعور الإنسان بسرعة ذهابه سقط يعني دائما الشباب ماذا يضيع هذا السن من, من أيدينا فعلا ولو أن الزمن عاد بي إلى الوراء ولست أقول ذلك حسرة لست ماذا ما فات مما كنت أتعلل يوما من الدهر بمثل هذه العلل فخذها مني فإني مجرب خذها مني فإني إيه؟ مجرب وطالما تعللت أياما في طلب العلم بكذا أو كذا حتى ضاعيه هذا العلم والعلم يقل من الأرض العلم يقل منين من الأرض فانتبه فالشباب إذا هدف قال العلامة الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترق والنضوج في والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد مجدد لحياتها إذ نرى الكتائب الشبابية تترة يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله ويمكن أن نشدده فنقول مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون ما معنى يعلون ينهلون أعود إلى قول الشيخ ابن عثيمين نحن إذا قرأنا للدكتور بكر لابد أن نستحب معنى ماذا؟ المعاجم لنفهم ما يقول الدكتور إيه؟ يعلون وينهلون هو الشرب ولكن يقال ينهل إذا شرب أول الشربة ويعلوا إذا شرب الشربة له ثانية وهنا أكثر من فائدة أئمتنا عن حكمة ينطقون وبقلم شوف أئمتنا عن حكمة ينطقون وبقلم الإلهام يكتبون فكلما قرأت عبارة لإمام أدركت أن وراءها حكمة أو إلهامة رباني لأن الشيخنا فعل أشياء يعلون وإنهلون قلت فأشبه العلم بالماء موجو الشباب بين العلم والماء حاجتك للعلم من حاجتك لماذا؟ للماء وجعلنا من الماء كل شيء حياة الناس الماء وحياة الناس العلم لأن القاهي الميت ميت الناس موت وأهل العلم أحياء وكذلك أوحينا إليك روحا من بل علم حياة ولذا أشباه بالماء ثانيا حاجة الماء الإنسان إلى الماء تنتهي وكذلك حاجة الإنسان إلى العلم تنتهي إذن فطلب العلم لا ينتهي عند ساعة ولا ينتهي عند سن ولا ينتهي عند حفظ ولذا قال نعم عبد الله بن المبارك إلى متى تطلب العلم قال إلى الممات وقال الإمام أحمد مع المحبرة الى المخبرة مع المحبرة إلى المخبرة والشيخ الألباني يذكرون في ساعات موته الأخيرة أمل على حفيدي ثمانية عشر ورقه على سرير الموت في حديث في حديث يبقى اذا الشيخ اشبه العلم بماذا ثانيا ذكر الشرب الثانيه بعد الشرب الاولى يعلون وين اه اشاره الى في العلم فانتبه فخذ بهذه السنه وقد قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه بل ان ابن عباس يفسر الايه ولكن كونوا ربانيين قال ابن عباس ربانينا يعني يعلمون الناس بصغار العلم قبل إيه؟ قبل كباره فإياك أن تهجم على العلم ماذا هجوم وخذ بسنة الله فيه وما سنة الله فيه كونوا وهذا موجود قرآن أول ما نزله اقرأ وهي قصار المفصل صحيح فلما تمام يعني استلبس الوحي وحمي الوحي نزلت ماذا طوال المفصل فلما هاجروا إلى المدينة وثبت العلم هناك نزلت البقرة فالنساء فالمايدة وإنك لا تجد فرقا بين سورة العلاق وسورة البقرة صح فتلك من قصار المفسر وهذه من السبع الطوال كأن الله نزل القرآن على سنة العلم ويسنة الدرقية وهي سنة الترقي فلذا قال يعلون وإيه؟ وينهلون صحيح يعني قلت عبر بفعل المدارع إفادة الاستمرار نعم فإن العلم خزانة ولا يحسن أن تنفق منه عمرك فما أنفقت منه يشك أنه يهل أن يذهب وأن يضيع ولذا لا يمر يوم من عمرك إلا وأن تستفيد فيه ماذا؟ علما فلو أمكنني أن أقول منذ أكثر من خمسة عشر سنة أستطيع أن أقول ما وضعت رأسي على وساد يوما من الدهر إلا وأنا أستفيد ماذا؟ شيئا من العلم يوما ماذا؟ بعد يوم فإن استطعت أن لا تنام إلا على معلومة صحيح تزدادها في العلم وتزيد بها معرفتك فافعل فافعل يا رجل نعم وقد سمعت فقال الشيخ يعلون منه وينهلون مثقلين بحمله أو مثقلين بحمله انتبه انتبه فأنت يا طالب العلم في رحلة ماذا المشاق والمصاعب والجوع والسهر والنافقة فمن دخل في طلب العلم وادع ماذا وادع الراحة وادع الراحة صحيح وحرمت عليه ملذات له الدنيا وأنفق فيه غالي المال ونفيس الوقت فهذا ما أنت فيه رب العالمين قال النبي يا أيها المدسر قم كأنه يقول له مضى عهد عهد النوم لا ينام نبي صحيح ولا ينام بعده وارثه على مقامه من وراسة العلم لأن العلماء ماذا وراسة الأنبياء نعم فقد سلكت طريق التعب وليته طريق التعب إنما هو طريق الشوك فهو طريق التعب طريق ماذا الشوء طريق السهر طريق السفر طريق الجوع طريق النفقة والفقر ومن هنا قيل لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تال الجود إيه؟ يفقر والإقدام إيه؟ قد تال وإليك التطبيق بقى ولا يحسن الكلام إلا بمثال فمن الط... المثال موسى عليه السلام السفر لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ولذا من الصحابة بعده من سافر الشام في طلب ماذا حديث من هو جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس وقال الجار يقول لي ايه عبد بن جابر ابن عبد الله بالباب خرج له عبد الله ابن انيس فاعتنقه والعناق مشروع في السفر مش مشروع عند باب المسجد وعند كل صلاه انما الأصل في لقاء المسلمين ماذا هذه التي ثبت فيها الاجر السلام والايه والمصافه اما السلام فبعشر فبعشرين فبثلاثين على حسب ماذا ما تسلم وأما المصافحة تتساقط بها ليه؟ فدعك باء من سنة النساء وهي التقبيل تمام. ولا بدعة العناق التي لم تشرع في كله إنما العناق سابت على محله فلما جاء من السفر اعتنق شوف فسأله في الحديث ثم ركب وانطلق وهذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام القاضي المالك رحمه الله يقول أنه ذهب في طلب العلم وترك وراءه ولد فيوماً وهو جالس بين يدي مالك دخل شاب من باب المسجد قال أين أبو عبيد قالوا هذا هو قيل أنه طلب العلم على الإمام مالك سبع عشر سنة لم يرجع إلى المغرب <تصفيق> سبع عشر سنة وقيل ثلاث سنين على كل حال فلما دخل الشاب قال أين أبو عبيد؟ قالوا هذا هو قال فاعتنقني لأنه جاء من صفر قال فشممت منه رائحة الولد ابنه ماذا؟ لا لا لا يعرفه لأنه ماذا؟ كبر واختلف ايه؟ واختلف بالبلوغ ماذا؟ شكل إيبا العلم رحلة العلم ماذا؟ رحلة فإن لم تكن الرحلة فلتكن المشقة لان السفر قطعه من الايه من العذاب فخذ من السفر ماذا المشقه والايه والعذاب ثانيا رحله العلم رحله الجوع ولذا لا تملا الحكمه معده ايه ملئ وطالب العلم لا يشبع طالب العلم ليش قال, قال الله تعالى في موسى عليه السلام ها آتنا إيه طب لما ضاع الغداء طلب غيره نسي في طلب العلم ماذا جوع بطني وقال ذلك ما كنا إيه يا نبي الله كنت تبغي الطعام لكن طالما في بغية العلم ما في بغية إيه الطعام ولذلك أحضر الشبع فإن الشبع وطلب العلم لا يلتقيان فيهن أبدا ولذا ما تجد رجل علم إلا وهو ماذا صاحب جوع نعم أبو هريرة أشهر طالب علم في التاريخ بعد موسى عليه السلام وهو صاحب جوع تجري الروايات كان يدخل من باب المسجد فيسرع ما بين الباب والمنبر والجاء يأتي إيه ده؟ أبو هريرة مصروع ويضع رأيه قدمه على رقبة أبو هريرة رجل الجوع ما الصرع ارفع قدمك الجوع ما هو ماذا؟ ما هو السرع واضح فانتبه ولذا من أهل العلم من جاء إلى حد أنه شرب بوله في طلب العلم قيل مرتين وقيل خمس مرات فالجوع أصلا في هذه الرحلة فانتبه طيب سالسا احتماله من شدة الأستاذ شوف ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألا تلمح في هذه الكلمات وتتجد فيها ماذا لغة, إيه؟ لغة شدة فإياك أن تنفر عن شيخك لشدة تكون فيه إياك فقد كانوا يحتملون من شدة الأستاذ حتى الضرب فضلا عن ماذا عن غليز القول فقد قال بعضهم للإمام رحمه الله عثمان بن عفان تمام وليس عفان بن عثمان بن الصفار مقلوب لإسم عثمان رضي الله عنه قال له زدنا في السماع قل له الثقل فيك في كل شيء <تصفيق> التلميذ يقول له يا أستاذ زدنا في يعني أعد علي الذي قلت فقال له في شدة قال الثقل فيك في كل شيء يعني أنت كلك على بعضك ايه؟ تقيل والوهنة ونذهب إلى مالك هذا يشام بن عمر لما دخل عليه قال أحدثنا فقال مالك تقترح هو ينفى حدثنا سمعنا دي روح ولو قال من للمطرب هناك قال له انت تقترح يا غلام خذ هذا فاضربه خمس عشر فضربه خمس عشر على قدمين فعاد إلى مالك قال له ما حل قال له ان تحدثني بخمسة عشر حديثا فحدثه مالك بخمسة عشر حديثا قال زد في الضرب وزده وزد في السماع وشام بن عمار زمن شوخمن البخاري يا رجل هو راوي حديث المعازف شام بن عمار راوي حديث المعازف الشهير لا يكونن أناس من أمته واضح تأمل فيتحملون من شدة ماذا الأستاذ لأن الأصل في رحلة العلم الصبر كان شرط الخضر على موسى ايه انك لن تستطيع معي اه فكان شرط الصبر يبقى يدل على ان رحله العلم يا رحله الايه المشق والمتاع وقد خللا تحسبن المجد تمرا انت ايه اكله لن تذوق المجد حتى تلعق ولكن الصبر مطيه لا تكبو انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين مطية لا تكم وعرغم من هذه الشدة التي تجدها في, هذا في طلب العلم إلا أنك تجد الشقة الشدة هذه في حلقك ماذا تمرا وطعما حلو فانتبه فهي رحلة الجوع كما علم وهي رحلة ماذا المشاق كذلك أقول يقول موسى للخضر عليه السلام لقد جئت شأنه نكرى إمرة أو إمرة نكر فيه أصل هنا في الرحلة احذر أن تبادر العلم واصبر حتى إيه يصف لك ولا يليق بالمتبوع أن, يعط... أن يعارض ماذا ولا يريق بالتابع أن يعارض المتبوع وخذ هذه القصة بها أخذ كنت في مجلس شيخ فاضل هذا قبل أكثر يمكن أربعين وعشرين سنة وكان يحاضرنا في خمس مسائل في الصيام ففرق بين الشاب والشيخ في مشروعية في القبلة للصائم فأجازها للشيخ ومن عهما فقلت في نفسي ما للشيخ يفرق وإن لا نعرف أن أدلة الشريعة قارية على من على العمو وهذا هو الأصل قولي لامرأة من كنك قولي لمئة ولما يقول يا علي لا تتبع النظر النظر فهو لا يقصد من لا يعني علي إنما يخاطب الأمة في شخص من فوقفت على الأصل ولكن تهيبنا ماذا آه. تهيبنا الشيخ والشيخ عندنا له هيبة من الأمير السلطان كما كانوا يذكرون أن مالكا كان له هيبة الأمير السلطان يقرع بيت مالك بالأظافير هكذا رحمه الله ولكن ما فعلنا سكتنا صحيح بعد خمس سنين عام 92 تمام من الله علي باقتناء كتاب شغل ألباني السلسلة الصحيحة ففي أثناء مطالعتي ولا يدخل كتاب مكتبتك إلا أن تعرف ماذا ما فيه صحيح فأخذت أطالع الكتاب أقرأ مقدمته أنظر في فهرسته ثم أفتح كده على مسألة من المسائل فإذا بي أقف على أثر لعبد الله بن عباس في التفريق بين الشاب والشيخ في قبلة الصائم كم بينك وبين الشيخ ده في مسألة واحدة في مسألة واحدة بينك وبين ماذا وبين الشيخ صحيح فإياك أن تبادر بالاعتراض فإنه لا يليق بالتابع صحيح أن يعترض على من أو أن يعارض المتبوع أبو سلم حرم علما كثيرا من علم ابن عباس له كان يكسر من ممرات ابن عباس ويجادله كثيرا فحرم بذلك علما عظيما هذا والله تعالى أعلى وأعلم وبالله التوفير وإلى الحصة الثانية